تلاوه سوره هالان 43 اعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تذروا واتر بعباده كثير داركيهان ففتحوا متاعهم وجدوه مضاعا وجدوا بات دور بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي خاويه يقومان مقامهما له ولد خالدين فيها وهي ظالمه على Kada yazi du kulubu fariq Watubi'a ala